أثنى من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصط إن الله يحب المقصطين 117. وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 118. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء منهم سائ عسائكم خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبث أولئكهم الظالمون يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الضلٍ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 ذَكَرٌ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُرُبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فَأَمَّنَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُوَلِّيِنَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ